رسم بالخُنّس الجوارِ الكُنّس والليل إذا عسَّس والصُبح إذا تنفَس إنه لقول رسول الكريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالافق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء